بسم الله الرحمن الرحيم والمغسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو مذرا لا توادون لواقع فإذا الندوم أميست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أفقتت لأي يوم ليوم القصر وما أدراك ما يوم القصر ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك كذلك نفعل بالمجرمين ويل يوم ألم من يومه ذل للمكذبين ألم نخلقهم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 وَيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ بَاتُوا فِي كِتَابِهِمْ إِنْ ظَنُّوا إِلَّا ظَنًّا مِّنْ ذِكْرِ ثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا قُرَّ كَلْقَصْر كَأَنَّهُ دِبَالُ الصَّخْر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لَّا اين ايوم لذ للمكذبين هذا يوم الفصل جماناكم والاولين ولكن انكم كيثفون اين يوم لذ لل مِنْ عِنَانٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ <تصفيق> كلوا،, كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ <تصفيق> إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويمن يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون په وی ان